بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أن عبدوا ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم وليدي